وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُدِينِهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَقَرَّ زَوْجَنَا كَهَالِ كَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ زوجناك آل لَا يَكُونَ يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وَكَانَ وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي 113. وكان الله بكل شيء عليما 114. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان ذي المؤمنين رحيما تحيةهم يوم يلقونه سلام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 إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعذونها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 وامرأة مؤمنة إِوَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنبيِّ إن أرادَ النبيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خالصة لَكَ مِنْ ذُو النَّوَامِنِ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا عَشِكًا عَشِكِ بُغُولِيَةَ دُبَاتًا إِيَا كُوبَادُ وَعَنَكَبِّ اللَّهُ بَنَا إِيَا جُزْكِ اللَّبِيَّ اللَّهَ وحنا كميدة عشرة دي نص حداك سبع سنين تفسير كقرآنك الكريم كا تبعتنا أي ضربوا عشر كوكب خماس أي دكوي صدنا ضبوك باللمن أي من صورة العذاب كميدة أي دكنتنا نو وكل من الصورة نفسها مثل صورة العذاب كميدة عشر كعشر كيكور يجيبوك عريسين يعني وعينك جرن آيات التخير سيدا انه روش رعن اي خسولك عليه الصلاة مركي فتوحات بدا المسلمين تقاري فقاليه اي نرشينا حوغا وروقا عدي ان اي خسولك هواينك في كل من يوسو الجديه سيدا هواينك المهاجرين يانصار قضان او كلا واعكاب بدا ماهيان ضلبان وحياره رعن اي نرش كسوغان يهينيني جان الله ويحو نوودو عن رسولك غاندي سا كو جينا ارتيس اولين عليه الصلاه والسلام وكره لا يور كامغو سو غاراي ساجو اولي جواب حين جوابتي ان حقي بيكاتنس وصدق الله اذ يقول ولابد صدقت كلمتنا لعبادنا نبي محمد رسولك عليه الصلاه والسلام سال مركه لوجي يا سيده أي حق أن جوابك تكي من جيرتين ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، مالك آيات تخير كان يميد هو أنك وحلو جواب إلا دور رمادي لما إنه كانت دورتان إلهي الرسول يجنى دنبان لإسلام مريي الدنيا يجنى دنبان لما ريي لما ذكر دورتان ليري خداد ادويا قروحلا دورتا ناديكا ويدين مع سلامينا يا وهلي كرهابا كره ساينا ويدين سينايا قورو يين فورايا حداد علي الرسول يا دورتا جنن نبي جهدر ديري ن و خو قنخاي كو قنخو سي سود القاتو صر سين و اورو شقني اسمخلافنا و ان كو سغال با هايت سغال كوندي يا اخري جنن دوتين يا, يا رسولك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 Sidokkare siijat kohdan ullak lama. Marka ile siira liian, il-sarafti ijagra ile jiljien kaarahan. rasulka ile jissanat uo sala. Eihu huun jiljien. Ile illa vada xarafma ila liian. Ajataqal. Sadu ujirjua mangovka. Jahmudat jaada. On minkum raidinkka rasulka jaidinkka midda. Lilla jaheddilä gerlu ja budat و أمرا و أنه يموحي إيبا فراكو حرناته و رسوله يقفك أطيع ذا و لبضا عتيقوا لرسالة يا مسلمة يتيقوا رحاني ذا الزوجي ذا لبضا عطا عاحك رسولك اللي قدونا إياه كل قفك إذنك إذنك ملاهوانك رسولك وي خب يا رسول الله وتعمل عمل فشأ صالحا عمل صوبا الى اوحوه لنؤتها وحنسينا ان اجرها ابا القد كذا مرتين لبقى مركلية ماها لبقى ارضا الى هذا واعتدنا وعاءا وضربنا لها قفك اذن كميدة ربي الرسول هذا خزغا هنقوري كريما وناكسا الرزق الكريم هو الجنة جنة ذوي يدان لفاتية بغمدنا لهذا طبيعات طلبنا لهذا كيف يراد غادنا لهاين حنوني يقوم سمادنا على اللغين تسا ولو ولوحى سعدوانا دي لو جايدين ايييي وحى ربي ري سبحانه يا نساء النبي سبحانه هوا انكي سيوا لستونا ماهدين كأحد قفل مد ماهدين من النساء الناداء كالالامد تد عالية وهوا انك كالالامداء ماهدين وَسَغُرْ جور مَغُورْ تَنَاغَاكَ فِي عَنْتِي إِنِ تَقَيْتُنْ حَدَّ اللهِ كَبَغْدَ أَوْ حِيَ لَيْلٍ فَرَيْنَا أَفْرَوْنَ تَ وَحِيَ لَيْلٍ كَأَرَيْنَا كَارَتَ هُوَ لَمَذْمَيِدٍ كُلُّكَ هَذَاكَ لَهُمْ أَيْسَان فَلَا تَخْضَعَنَّ هَجِلْعِينِنَا بِالْقَوْلِ هَذَا لَكَ وَهَذَا هَذَا في قلبه الله تيسى هذا مرض عذرك كسكنا مرض نفاق أو مرض شهر منافق كان منافقا ينقيميك له يا هو أنك النبي قدمعك قلايا أما ديك لشهوان ما يدر درتي عقل يا إيمان ويسك عريانا الله أي أول كماركي لدى العيار جاو قاة إن دلق ليهو لرهبو مودا كالكو ورعادي أغلق العضلاء أبا هو معنا لأوران مايو هذا الغلفسنا لو موغولا كل كسيدي الله هذه لها خبي حد ليس سبحانه فقال عز من قائل وقلنا قولا معروفا وقلنا هات هذا شان اولا هذا معروفا عاديه انجلجلعني الرغبه قالين يا انكو جيرين اذهب يا قس كلفسنان يدبر ايا انكو جيرين هذا وقرنا في بيوت كنا قلذي نكسك نارا ولا تبرجنها اسمه الجنين تبرج الجاهلية جاهلية هواتين لما قبل الإسلام انت الرسول الجرين قرآن الجرين نقم في حماية الجرين النظام نرحين دين نرحين بجاهل الله يرى نقم كاوحوها قولك قفك انت يقس غاويته او محاسم تاذي انت كدق اغضابنانك اللي كتب إلا أنه يأسبره عند كل اسمارسه يا ذهب قادته يجرى أورتي سكول لا فيه أنا شاهد لقصوده يا ضرابب كل اسمه جنته فاشحون الجاهلية جرته لما أقل قبلها مسلمك حول أن الرسول قلق بالله بأي وقرن سقنا في بيوتكنا أقل الذي نقوده ذاك سقنا ولا تبرجنها اسمه الجنين تبرج الجاهلية كاهلي يا رئيس موجين تذيه وكله الأله الرئيسي وقفكم حاسين تذيك الحماه لابس يا دوم يا كليها أي بنان كديجي جرتي اسخين جين جرتي كل كاركة يسكوا يين جرتي وعصوك العصمينه وهي الله العصمينا يواكوا وكل وقمنا الصلاة صلاة توصية واتينا زكاه كذا نجوتا وضعنا وحترى يشان انها معبود حقا الى رسوله تليلى كل اوامر تفرض بدن اي الهي رسولك الله الجدي اي ان واحد افرض بدن اي الهي رسولك لغريبي ايا ربي نو يا سبحانه كل جده لك دم ايوام انما هو كلامه يريد الله بوع ربا ليذهب انه تبيو انكم ادين حقينا ارش قرن دمان وعلى الذين فرايو ايدت يا اخلاق ويا اسلوبت يا افادي يا دولسانت يا حجابك يا حكومه وعلى رضا الرحمن ضمانت ان لا يدين كديره او ويطاهركم ليثب ا بانوا تبي انكم حقين ارسخوا البيت يا اهل البيت صبرنا حسكيسوا عاد ما يهدي البيت بالليله فبنيه بين النوليهين واله وما حدث في وجج من بغنا اي لنوليهين او شرفتي سوهين كل كاتودي مسلمين الى عليا تسو بنهر عين الى عليا او ويظهركم في ما يقتلوا وحا الاخريه في بيوتكما الذين غدود وحا أقلاده ذي بأو وحيه يكسه الدقالية سلطانه بأقلاده ذي كل نور إذا كتابك سي قرآنك أحا إيا سنة رسولك متهارضة أحا أي أقل كي قديه لغها كلك أقل كي نافة جنة وحلم إذا نهو سنجرم مساجد وكلا كلك أقل كي رسولك أغرناه إذا ما قرآن أما حديث إذا أقل قولك اللذي دمارك عليه الصلاة والسلام خصولك يبض نايم باطنك ملا قولك إني أهوانك إن تضيحك له حجارسي يوم واذكرنا وحاة شكتان ما يطلعه وحا الله أغرينه أيو في بيوتك ناق الذي إن قد من آيات الله رب آياتك ساقرانك والحكمة ذي سنة الرسول إن الله إب كان وحو النقضي بس كمرا سي جوكتا وحو لطيفاً الله نحرص بذر وادو مديدة هناك لجأ الروح ولا نعب خبيراً حب أجاله كر يهاص وحي سميناياه وحي قر سدن يو وحي موجيه أفواج وحدا ندي مسكا سمايه أوري مسكع فاياه انتظال حب أجاله وكافال مرينايون نغذيو ومن قف قدوما رح أيقنو الطيادة من كل نهوانك الرسول كدا تين ينكمله لله معبود حقه يا والرسول هي أطعده أو تعمل سمايسا صالح العمل صوبًا نوتيه وحنو صينينا أجلها بلجود كذا مرتين اللبكل واعتبنا وحنو ديارنا لها قفكا أوديارنا خزقا هنجرى كريمة ونجزم عن دو تعبي حول ماله وما كسر كذي أكرك كين تيسي لغما أما كين تيسي شكل لهم بقين دعا انتا انتا ما كان لغومه هوسون حدا انت نده قرن يالابدو هي دعق ميدنا ما لها مطالبيه شاهدك يا انت سعد انت يا كنت ريال لينا ما لك كل كاس رزقك كريم الليله اما ميت كان دونك كريما انت اسكن نبيت قري اما واحد هي يكو سو باه او اكو بابا داي اما انت بشليسي باقي قيسين حكومه دويي أما تيجى أتقطع دين مركّع أم طيبة أما مضى على بعد ساعاً حساباً بالقول يا حاسب يا أخي كل كواحسي كريم أهل يقول يوم يرو كل بنتا وعترنا وحنو دربنا لها قف كدوماً خذ جن هنگوري كريم وانا يا النساء النبي نبي عوان كيساوي لستنا كمد ما يهدين لستنا اللمد ما يهدين كحدّك جماه اللمد من النساء الناقة كلا مُؤمنين بهن نهضينا كوار لا ندماهدين وإنك غاف عن تين الناقة كلا إن تغيطنا حداد الله عيدنا برت كبضانه وعيد فريمل مريسان وعيد كربك فجتان حوالا لا ندماهدين إفلا تغضب عن العينين بالقول هذا قفك قف كأني يدا دون دونته ولا عدايسه حديك لا يفنكو هذا الأيسو إيا هدي مواجهة وارتها أنت هاي إنت إذا هذا سلقون إنت يورك الله الأيسو موصول كترت هذا كجمع ساما بل أيسو ما ينعز تأسي تعتبر فتنة بل أي وحن إيمانك يساكو في الله ألا لإلالين ما شا سكو الله له حالك سيكذب سنيسا إذا انت أسلامه أقول فلا تغضعنا حج العين بالغول هذا الأيسو فيطمعه مع هذا اللجئ يكدرنايا فيضما وحا هذن انقلتا جايا الذي اعدك في قلبه لا تيسجد هذا مرض عذرك كك مرض الشوته او النفاق فاسق اردالك شهوة أنسك ارين كرين ايمان اريا وسنكو جيرين كجرنا ماشي مركز براد غاد برئي من حلو كمرايا إلى عروش سجتها جاك فيضمع وحد مع جلايا الذي كأي في قلبه لا تسموا هذا قل هذا مرض عمرك كسر جاي كل كورك ملاط كينا يا قفكم الليو تاجا يا مال وقولنا قولا معروفا هذا العالية أنجيل إنا كوجرين خصورية أديجي إلى بدرية علادي النعنة كوجرين أول في صورة البقرة كثر مرنى، وقولوا للناس حسنا هذا هو نفس هالقرنaya، وانجيرانا كجرين، عداودي يقلل سنان وانا متك عادي في المطبقة، وحلو عقلين سلينه وقرنaya، هذا المعروف العادي هو، وقولنا هذا، قولا هذا الله معروف عادي هو اللي يبان، وقرن كوس جنادا في بيوتك أقل الذي كوس جنادا أو قف قدوم رياق الذين كبعض اللامو أقلا إلا لمهمة وحاجة طارية دوينة قوانيس هذاي عانوا ستو أو يثبت الدور نيسان عانو نبدي عانوا هذاي شقيسه وأيش قوس بحسان نبدي عانوا لكنه بعد تمشي الدالحس يقرأ بسلا اللامو ما روح هذا يبوقعنا جبنا وقرنا سونا في بيوتكم أقل ذي أنك ولا تبرجنا اسموجين جين التبرج الجاهلية الأولى جاهلية الإسلام كوري اسم جين تهدي أقل وقفنا الصلاة صلاة بطوسية واتينا زكاة زكتنا قتة واطعنا الله إلى هو كيالا والرسول هو رسول كواركي سيّالا إنما واحد لما يريد الله يبوح دونيا ليذوب إنه تبيع عنكم حقينا أرني شاقر كأولا شرفت إنه هنا يهفناته أي أهل البيت يا أهل البيت أقرخ النبي قد تكونوا ليه أول يطهيركم ألوث نفه تطهيرا نفه واذكرنا واحد الذي نكون عن ما هو حيطلع على أغنيه في بيوتكم نغلد اللي نقوله هذا اللي هو أغنيه من آيات الله إلى آيات لسبران كاملا والحكمة سند رسولك كاملا إن الله المعبد كعبد كان على سبيل الاستمرار في جوكته كركض وهذا لطيفا الله دمر يسون عريضة خبيرا حكته ده أقول المسلمين والمسلمات آيات كان آياتا سبب النزول بإلها هو حوانك رسولك عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين أي النبي بقى يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال هذا يجرى جرتي وإذن لسه يجروننا هذا يجرى جرتي لا يجرى لا يجرى لا يجرى لا يجرى لا يجرى Qur'an ka akhrin diisi iyo xibaadadii yadi qullah waydii kuna jirna laakiin Rabb Qur'an ki ragun buu sheegaya salaaso qaadi ma yaawasee ayyadaana tamin ilagligaaylo wadaagar ayyadan qolka waxa ka fahmi karaan mushkilad jirtaan ragga Iyya walaas imayeen iyalla masina waxay iyo kula Entä kurasimanyihina ayadana ku koptay talan talankan wa kurasimanyih raga Islam ya iman alla da'ida fa shajida sabarkiya dul gada shada hageshadi ya sonka ya ilalinta farjiya aurada, alla husida channa hadiila tagu inta wa ragay kurasimanyih inta wa لكن دالكا يا قيادتك يا حكمك يا امامك كمسنا قالها الله من قائدي كرتو او قائد من نكون كرتو او امام من نكون كرتو مركا بابو ولايه ويحي حكمو سابسن ام الفتوى والقضاء قال للنبي يدين له جوابو يا دالكا دي وحلا وناغايو وحي الله كلامه ايشن وصدق الله اذ يقول وليس ذكروا كلمة إلا قول سيوه قفل بيه قفل ديك اسكم دماغا قال تعالى, تعالى إن قستغلق لجل الصواف في إيجالها إلا أوحيه إن المسلمين كوى الرجى ألاوه قانثمين مسلمين مضان قال وإسلامك قالوا المسلمين نغضى يوال المسلمات كوى هوانا إلاوه قانثم والمؤمنين كوى الرجى أحضر رميا والمؤمنات كوا هوانة اي أينحضر رميا والقانتين كوا الله داعه الرجاء والقانتا كوا يجون هوانة الله داعه والصادقين كوا رمتشج الرجاء والصادقاتي قبلاء رمتشج والصابرين الرجاء ذو القاته والصابراتي قبلاء أين يا والخشعات قبلها لوه غنايه والمتصدقين دي خيالك رجا والمتصدقات قبلها دي خيالك والصائمين حق صوم فرض يسنوا يا ابو صائماتي قبلها صوم والحافظين قوه الهاليه رجا فروجهم اوردود أن الزنا والواضي والكشف انت ذكيله عاليه يا والحافظات قبلها اوردود الهاليه أنزنا وقلي كسر يموقالنا وقلي حمد ما أنت أنو وقلي وذاكرين الله إلى قوة حسين رقع كثيرا انبضا بالتهليل والتصبيح والتمجيد والتكبير والصلاة وقناة القرآن إيباك حسين رقع إيا وذاكر قوة قبلها إيجانها الله إن تباك حسين يسوك يتبن أعد الله اي بو لهم إذا قيداي الخض مغفيه دم بالداف يواجر نبل قد عظيمه ويل با فقصيده صح اجري في جنن يا ثوابك اخيره يا عملك يوسمين انت ام اساس يوسمين تومن سفوي كل كمركد الى دمي دافك دونيسي اما دبل قد ويل يا جنان لك دونيسي تومن كان سفان غادني الإسلام والإيمان والقنوط والصدق والصبر والخصوع والتصدق والصيام وحفظ الفروج وذكر الله عز وجل أوصافة أنتبنكا أيها المريم عيسى حتى أدنبداف دونيسي يا أبا القدوين يجنوا إن المسلمين كوى رقع ألوهو قانسامة إيه والمسلمات كوى قبلها إيه ألوهو قانسامة هوينة والمؤمنين كوا الله رمي الرجا والمؤمنات كوا عقر مي الله داع الرجا والقانات الله داع والصادقين كوا روند ساج الرجا يا والصادقات كبروند ساج والصابرین الرجا دل صبر الله يقدرك والصابرات كبراء والخاشئينرج الله غناية والخاشعات قبلها على الله غناية يكون والمتصدقينكو ية يخسيال الك هي والمتصدقات قبلها تسياللك هواييع ت نف مالك ودين بض كبئية والصائمين الرركة سوما والصاعمات قبلع سوما والعافذينكو إلىالية فروجهم او رالكوذ رجة والعافات قبلع إلىالية وذاكرين قوه الله معبودك حقا كثيرا سبا وحسا اي هو ذاكراتي قبلها الله حسا احد الله يا بوادر لهم ايجا مغفرة تنضاف اي هو جهل بالغد عظيم وين بلو بلو اي هي تبني وحليه ان انتم تريدوا ما تغيروا يريدوا البادي طاي او المان دارا تيرا قولك أدون كان يصدق عليه أن سديوي لي أبوه وددق مجره حدونا ويصدح لينا الليرا أيام يشنل قد باركوه يلي كزيد زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله ومن قيم البلنا وحد قيمك يساقوك رميسا أصحاب الرسول كفرد البقني وحتى الخلفاء الراشدون والعسرة المبشرون لهم بالجنة وأهل بدر وأهل وحدن أصحابي قيمة بطني وحمى بعيسى قرآن ك كريم كان لبوشعي من كان هالمجيء أما زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قرآن ك كريم كان إلى يوم الخلاء ما أنت قرآنك جرامي بعيسى جراي قل الله غرناي من كسر زيد بن حارثة مولى رسول الله مركج مركي حارة سينصورة دعوة الكذا كوسومارني نرجع ويلك بقتاي والله الناس خي هذا دي جاهلي قوله تعالى ما يمد وما جعل أدياكم أبناك ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي سبيل أدعوهم لأباه هدي لسيهو يرى سلامك يا سادة وابا بالي تبني زيد بن حارثا مولى رسول الله يا لورينج سلامك وهو دون زينب بنت جحش إلى شيء أدري وماي عبد المطالب وماي عبد المطالب أصوبناه أدري هذا زينب لا شيء زينب بنت جحش وقرشي حنا كلنا نقول تغلقنا اي ترين كل قاصر رسول كأصوفار يستوي أو ينزل بنو دوناية ده ولا مركنا بيجي ما كوفة ديال ليه نبي قيد مع ذي كده على كتبه ليه 이사 갈라피사 쿠 마도나이 인쿠르야 زيد 하부쿠 도나이 코카사이 트리메르 카샹가레이 우라 쇼드 마코룩 도라이 عبد الله ابن جعشي يا رسول الله ان نغضي بناتنا موالينا ادومد اينو انغري عبد المطلب حريمي مينو قبي ري المطلب كودرينا كما الله عبد صوبنه تبع ولا يكره احد بما ولا يكره احد ولا يقابل احد بما يكره قف نوح نعبد يا لما قابل يجري حد وارك ان قرامد بو حدو النبي غامص أيدي دي فاطمه عبد الله بن جحش و الله عنانتي زينب بنت جحش و الله ما انت الرب يا رسول الله قالين بايدكم خير كخير رنا أو غان سايريس أيادي مركيتين، واليس لقادي ماي واليس نيباي، زينابنا واليس نيبتي، عبد الله ابنك حسن واليس نيباي، سين كمال واللوجود رجولي على اللوجودي، كمال عمرك عتاجير كادي نيبتي، قلبك عادي وايدي وعيدي، معانته، كل كاسي قيمة وعطيحك لي وعيدي، مغلي وعيدي، كل كاسونا فيكم مشاورة خلاص والنوضة، يا رسول الله زينا معاف أفضح مغليسا ما ويحقي ليسا مالك سو بنونا كويلا اتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله إلاك عبسه حضر لك عبسته وحول بألاكو فضي ذنائي كفدا ناكو فضان إلاه يهدو أولاد إذن كرسي إلا اسم عانيتان بألاكي سانوا أمين جيري وحونسوا بناها أغادي وردوا وحي أغساكي سيهديك مدأوكا دمى سويكل الضعه انو غوسن دونو ولو ما حكو اي شيء شال وييل فوق الهواء وييلكي او غبا دي سي غوسداي كل كماش واحد وغان دونتان مفسرين تقنكو خلدمه على حسن النية الى الى ان وحال الى الهه ورجع وتخفي في نفسك ما الله هو مبدي الذي جئنا بوجه الله انتو اركي ايوه جعل هذا مرحبه بشنت قنيني جري ايوه يا زيتكو لافية ايوه سبتده واهو الاشي ساندين شاقي امي ماهذا زيت ولي قيد بوارك جيبكو لافية كل زيتو دونه يساق موضونه ماركو زيتو يمو دونه يموضونه حقيقة تمر ماهنك اداراتي الان ماهنكو زيتو دونه يحبين مكان دحلي هل هل هل مكان دحين مكان لقوة النولا مجي دا لوگو دا نولا ائده دی عمل دی هاي الله عليه قرم می سو بنا کو او گادین انو شخوانی یای اس ناگا عاشق اوس جلادو حناگو گوسدی عائشه لدی انت کلیگو أما دناینای اما دحو د ی دین تو کو باهینای کل کا گور مشخوانی اس گور سنی لواتنجری عمر کو نو گو او أو شريعة فرطنجية، كل كه كديما تينا، سدح مركي الدنبانة، حوالا أروى وتوروري، كل كه حاجات شوالكها، حبو عاشقي، كل كه إني دواعم بيدونه. قال تعالى: حبوه لو ما كان أجيد معها، لمؤمن غفأ لهماي. عبد الله بن جحش كبله، ولا من نتين كبرى بروماي زي زينب نبي بن جحش كبله. إذا قضى الله ربها ذو حكمه ورسوله صوبانها أمرا ترى هذه الحكومان أن يكون هنا يوهاته لهم مؤمنين الخيارة دور غادته من أمرهم إذا أمركو دعكي سيكا خيار غادتان وقال لي الرسول وكا يقارتان لقى خيار غادته تأجد ماها حتى يلعى مقاعد مع سيها الليلة كل كذوح ربه الرسول شيئا در داريسي عاصباتها كونك وعي ربي الرسول قرتين خيار كماله حقنا وينقصه مرمي والربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان اللهم الخيار تدكو خيار مر شريعاتين اللي قو حرموه السمر لدونا لدونه اللي الرسول مغلوب لكن خيار مجلو حدا ترى خيار بانيالان و اللي الرسول واركو مجلو لقايس واركو ققول له ومن يعص الله إلى قفك عاسية كوك عن سيرة ورسوله كوك عن سيرة فقدوا حادفا ضلئن رمي ضلالا رمي مبينا اسكعدوا أنفجره وعن تكوردين شاقي كلمة ضلال قلت بأيه إي المبين لقدر قفك وات البريد إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بأيه لفي الشخاق بأيه لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل الله في ضلال مبين كل هذه ضلالك سفر لقدره أما مبين أما بعيدة قفك واشل وذيك جمال كل قفك اللي رسول والك وذيك دينا إنك أربا كل عزيو واذكر أيها الرسول الكريم وحاذو ما دوشه يكتع إذ قرر تأتقول لهي للذين نكيزيدون أن عمل له ببرواقية عليه كركي سمعه له ببرواقية بالإسلام والإيمان الإسلام ما إمان بألوغو برواقهي وأن عمتها ذي صوبناها أنا أد برواقهي عليه كور كيسا بالإعتاق والصفقة والرحمة إنتاد حريسي أود جعلاتي بقية باركات قساتي مركاضوناهاي أمسيق عليك آلية كوركاها توجك ورقبرتنا دي قريهي بكولة جوكتو وحنوا بابيه دونان وإسرقلي دونتان وإسدقن باران دونتان أولاد يبا كان كنا ألا كيابا اسكدوا القاضوا هفوضاني أمسك عليك زوجك حاسكا هايسو واتق الله ألا كبا كلكي الله أتكبضا معاي منا يا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسخى وحيما كوفوضانا يا مركض لحي أهو تخفي أدقرينيسي في نفسك وحدك وقرينيسي ما وحأ الله إبا ويهرموا بديهم من مجندونه وه زينب اديغ اينتجوسن تندي اينيا زين يسكرغينن عبارادي ولا جوغا ايش بيصادوا علينه سو ما كدم زيد أو يلا زينا بخلي ماها ما هذا مين كريم ويسكن دينايا حتى نخليك هنا اللي هو بقبضه عليك زوجك وتقيل عصوبنا أنا القص إذا رأصوبنا تال له جيسيجي وعمر كان له جيسيس قرينهايا وعول كل خالك ولا زينا وافوري في وقت يادين لا قارمها أنا كانوا نبيك قرينهايا وتخش الناس Tätä katkaa, bakaise muu, katkaa ei, minkei tavanne uulin kädistäi, tavanu furu gursetäi, jäädä katkaa bakaisei, Allahumma vii jaha, jaa habu kukarle, anta xahu inä katkaa ri, ei farna, vaikivana mädi, farna gorti kada zaidun, zaidu gutei, minha zaina va Wataran vaturin murat kisa, Allah kalgalu arsolla dagulla زوجناكها انك يبقى في قريني قلت اوزيد ملك اوكالا أو دماتي لينبا بنتمتع الشأل لا قري بغير ولي ولا شهود ولا اذن ولا محر ولا صداق صداخ سيكرون تابا كل قلت لنبيك عليه سلاة وسلاة هبينك كي عليك انه يري اشبع المسلمين مرق يهيل بيموفو طيك كدرجي na guurshay oo Zainab ka arosoonaax sneed lamaar markana yabiina walo keenay ma jeedin cid wax weydiye wala makhriban jirin wala sadaq ban jirin howshaa her ka wadaf fazaaynab bintul jaashi taaftaqir ala zawaaj rasuulillahi hawaanka rasuul khizoolu ayuuba jirtay sadaxay waaydahi jirtay sadax hawaanka ay ila wadaagin أولاً ناقه أنكو حجاني أو أوقع عبد المطالب بان وهذا كله لبده. كأن ناقين تنكو جرا كوجي تلامار. ثانياً أني ق ألا إبروياي. حوانك أكنه أبيلك قد ما كوجوياي. ثالثاً حوانك أكن المركات جوزنيسي. أخياري أصحابا درسي. أني ق أرنتي لو أهور مد عادينا يي. ملك جميل عليه السلام isaga uu ayo kale kulka alle iyo adiga arintay markii laga wada hadlaye waxa hawsha ku jiray malaa ku jibri maxluuq ballaama dirin hawsha idan malaaqba ma ma mushay markii weena baa guuriyay walaashana wax laga madba dirin runtii duu fala ma goorti uu qala zeedun gutay ila zeena baa ajada wadara على المؤمنين المؤمنين تقول كذا حرج أيضا في أزواج عيالهم ولا شيء كويل الياجات ناقه هذا إلى قرصا سائر المسلمين تهوجن خلق أتباع النبي ولا بابيي وعكر ولا بابيي طبقات كلها سريي من كان لا حريي بوا كبر خراس لغور دري كل كغف كمركي لا حريي أنا إنه مسلم ككميلي بلا ابن آبى ربا وحبه سيد عبد الرحمن من نعوف كفره أذاري عبد الرحمن باللي ورمحات كفره أذارك وتهوره الكادري أي قرشي يذا وقدرت منك أن حبشي قيم بلو أبال بيكو كفي عمي مركا مقداري وحال اعتقاسنا إنه إساق كفي عمي إلى الآن نصديب عن اعتقاسنا ما بلال بي قارت إيذا أبال بيكو قطع حيث إيذا ديكا بلالوالي يقال الله يقدر والرسول بيقدر والملائكة بيقدر والمؤمنين بيقدر يذا أظنك خفت كمن هو حي يجلسي بريج كورك النجع الصبا رقاباركوس الله من سنجرين كل قتال ولا بابي جاهليا لا وإلا لقبي بابي تضنني ولا بابي ما وارني إلا رفاني تري لكي لا يكون على المؤمنين عرج في أزواج أدعائهم إذا قضوه ذي جوتان منهن قبله جورسدن وطارن مراد كودا وكان أمر الله الله مركيون حول نقضي مفعولا من الله مال ما كان ما على النبي النبي كركي من عرجند حدوثين بجورسدن فيما كفر الله الله قدرى له رسول كأقدرى سنة الله الله ودديه في الذين النبي الجذوه خلوت غير قبل قبله تقار وكان أمر الله الله مركبوح النغضي قدرا جانقويه مقدورا لجانقويه الذين الرصوص يبلغونه ماذا قارفيا في سالات الله إله ويحيء الله درودين أو يخشونه الله كعبصة إولا يخشونه أنا كعبصا أحدا قفنا إلا الله معبود عقام ماهان وكفاب الله الله كافية حسيما إساقها دومي إسا ما كان محمد محمد ماهى و زيد غابرو فرو غور شدی ها لوغیدا عینایا نیمو دله رغابه ما جیره نبی افن ویل بو دله صغير نیمای نو کډنته یا سد ما كان محمد ما اب احد من ابه ما من رجالكم فقينا من كامله او محمد ما ارقو ميرشيشي ديري رام دليل نبي نما ليس بينا لوګه دمبیني حضاء النبي النماء وعكدا بأيان ويلشي سيبا انتالة دايو بجبادي النبي النقل عايان سيدي ويلشي النبي إبراهيم إسماعيل يا إسحاق النبي يالون أخذان يعقوب لالون أخذي ويالك سي يوسف النبي أون أخذي قول كاويلشي سيساقونو البالاقه المريي كل إنسي وحودا لأنه الفاضي ما جلتاي إيدنا اللي احبلوت بيكا الدم ولكن رسول الله محمد رسول بوه وخاتم النبيين نبيه الكيود دنبيه النبي بن مخاتبه وكان الله بوه نغضي بكل شيء وعلى ركلمانتي علي من ربي أقوم وما كان أجد معها وما قال وما وماح أنت لمؤمنين لكم ولا مؤمنة قبل لكم أيسي إذا قبل الله هدوه بوه ورسوله أمرا طلاح دي اللي رسول حكومان أن يكون الله مؤمنين إن الخيارة ضرق هذا شو من أمرهم أي كالضرقاتان وما أحجب ومن روح يعصي الله هو الرسول اللي الرسول كي سعاسيا فقد وحادب الله لئين اللمي ضلالا مبينا اسكعد ويكون رسول كشرف طواه ومده وحادو شكتا التقول قورت أضلعي للذي منك أنعم الله اللي برواقي عليه كوركيسا بنعمتي الإسلامي والإيماني والطاعة اللهو نعمة يزيد بن حارثة وأنا عم تأديك أنا أد نعمة يزيد سبيل هي هي على يكرك لسبيل التأقي وشفقتي والمحبة ألاه يدمسك هاي عليك كركاقة توجك عاسكاقة وتغلى لك بق وتخفي أتقرين يزيد في نفسك النفت هذا جده ما أمر بده قرين يزيد الله أباه مبديه موجود دهانه وأزيينه بديعت جوزان دمجه وتخش تتكا كبا غيسي ويكسى قبر فروغ قرصدي إن لغيلا والله معبود لحقها أيها حقكو قال إِنَّكَ أن فَلَمَّا إنها كبا غدي فلما قرتي قبا زيد نوغتي منها زينب حقه وطر المراد كيسا زوجناكا أنك إبقى لكي لا يكون إنو صنعان على المؤمنين يكون على الرمي في ولا شيء قويل الياشان حوانك هذا قرشي جيسا إذا قضوا قوال لقويل الياشي هاتي منهم من همنا من حوانك وطر المرادك هذا وكان أمر الله خد أمرك وحو نغضي نفلول المدلس مايو ما كان معه على النبي النبي كركي من حراجين ديب فيما كي كلب مايو فرض الله له أبوء كترى أبنى ييييي سنة الله كسنة الله كسنة الله ودديك دي فالذين كوهي قده هذا نبياش خلوتكي من قبل هذا قهر وكان أمر الله إلى أمر كسوح نغضي قدر جانجين مقدورا لجانجين يهرب اللي أنجوكويي أو سميزون مخطط فرالله تخطيطي الذين النبياش يبلغون قرسين يؤونك حسالات الله إلى وحيء الله لأمده قرسين ويخشونه اللي ولا يخشون كبقمايا أحداً غفنا إلا الله معدود عقام ماهانه وكفى بي الله ألا كافي حصيباً إصبه أدومي سيلالنا ما كان محمد ما أبا أحد به من رجالكم رجينا كمذا ولكن أياشاً رسول الله حد أبا مثل لقد ليوه وخاتم النبيين نبي الكيو الدنباية قبا قبا وكان الله أبا ورح نغضي في كل شيء سيلالك دمان في عليما ربه وقوم بلوه يا أيها الذين آمنوا الكرول يا أيها الذين عقر مي يو الله الله حسنا ذكر كثيرا فربا وسبعه الله فبكرة نسكه هر يو أصيلا قربتية هو الذي عد يصلي ذين حريصا عليكم ذين وملائكته ملاك أبناء وديندا باللافظ ليخرجكم ابينه إذن كبحيو من الظلمات المقديال إلى النور يفتيه بين بحيو وكان أبوه نهضي سبحانه عز وجل باستمرار بالمؤمنين إنت عقر ميس رحيمًا أبوه حاريس تعييتهم مؤمنين تصلانتوا له يوم ما رنت أي يلقونه أبو لكل مايا سلاموا وعبد أبوه دربي لهم مؤمنين إنت أجل هذا الجد كريم ونقبلو يا أيها الذين تدقى آمنوا حقا رميو اذكروا الله الله حصا نكرا حصيد كثيرا فربدا وسبحوه وتصمح سادا مكرة النسك هوري يواسيلا قلب كبا هو إيب الذي اللول يصلي النحاريس عليكم كركينا والملائكة هنا وإذين تنبداف ليخرجكم يخرزكم إباينو إذين قبحيو من الظلمات مكديال إلى النور افتنذين بحيو وكان إيبا وحو النغضي بالمؤمنين أنت الرميزة الرعدة فحيم الله نحر بدا فحيتهم ومن تسران تودا يوما مال سلام أيه أن أي يلقونه إبلاك المدونان سلام وي نبد قليا نحر بدايين وعاد إبوادر بي وهم مؤمنين تأجرا بالقد كبيرا وي يا أيها النبي ملكنا صوباني واسكار كارا اللو لي يا أيها النبي نبي صوبانو إن أنك يا أرسلناك كضير من شهيدا أدعوا أنت الموجود لكم على خاتك عدانا و مباشرا أدعوا أنت كروماي سجناء و قدر شارين عيا و نذيرا أدعوا أنت كبني سعداء جايا و تحيما أدعوا أنك أقول الله إبروين كأني الروماني يطاعوا بإبنه الله إذا كي بادوكم يا ريشا و سيرجا أدعوا منيرا منفايا و بصير بشار المؤمنين أنت حق روميزي بأن اللهم إن إياه من الله إيبوين عقي فضلاً أقال كبين وين بلد ولا تضيع تليالي الكافرين أنت حق ديدي والمنافقين وكجالله ودعك أداهم لبكوا ضدنا وربح وتوكلت أساره على الله إيبوين وكفاد الله الله كافيا وكيلا يسوق إلى لنا مسؤول مسؤولناه يا أيها النبي يصوبني إن أنك إيبا أنا جا إبا حذيك على ذيك كطفيرا أنا قرئ يا إنا كديراي يا أيها النبي يصوبني إن أنا جا يا أحسن لك شاهدا على كم رخاتك آياتا تجلو ديراي ومبشرا إنت كرمايسي وبشرين آيات جن لو والنذيرا على بجد جا يا إنت كبانيسي ودائيا أمك يدك على أقوية رايا إلله إبا وين عدي بيدني اللي إذن كيباده يا ريسا وصريات جناديق ألفاية منيرا نوراية وفشير بشار المؤمنين حقين ترميسي لأن الله من إليه من الله إبوين عقي فضلا دقال كبيرا وين ولا تطيح تليل المنافق الكافرين قال ذا هي والمنافقين أرقى قال ذا ودعكة أداهم ديكوذة وتوكل على الله إبوين تلسار وكفا بي الله ألاكوا غفلا وكيلا إنه كم أموروكوا إلى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين دفوا آمنوا حقا رميي إذا نكعتم حداد قرستان المؤمنات قبلها إبار رميي ثم أداد قرستان كالقضال ألا قتموهن قبله فرطان من قبل أن تمسوهن إنت إذا ندارين وإذا نكلمون نكاح بعد عي لم أكل من أقل كل كبوا مالكم حداك راك يديني لنمسقنا دين عليهن قبلها من عدة شريله تيا لما اركو اول بعيده هو لو واجبيه لمعرفتي براءه الرحم المقالنكا نظيف نوياي اين المكجران باللكله اوغناي حدا بالفر صارن المقالنكه و نظيف كل كيد لو تيرنا يا مال ساك هدين لفرو حدا غلطه لمهرينا قال ابتال لما يرين ايه كلك فمال لكم اذن عليهن قبلها من عدة اجسد حبلوذي اغراء يديك وكيد مجلون تعتدونها قبلها اغترسان افماتعوهن قبلها فرامرسي ميركي هذه لما رعابي برضا انبوضانيسا حتى او عبلو شيقين متع فرامرس بالصين ايه تفدد وسرعوهن سيدا يا قبلها سراحا سيدين جميلا غروب لهم يا أيها الذين آمنوا حقروا ما يجوا إلى أن كعت مداد المؤمنات قبلها يمروا ثم قبله يمروا ما ثم جور خدف ليات الله قبله فرتان من قبل أنتم مسونا عاد عدتان وتراداد فرتان وإذا نقلمون فما لكم إذن مسونا عليهن قبله أدوشا لكم مليدين من عدت ترى تعتدونا او تنسانو مراجعي الله بشور قد ميل كيف امتعوهن راسيه قبلها بابليه فرمرس ايام بابلين يا زغوتين وسرعهن سيدا يا صراح سيدي جميلا وناكسو يا ايها النبي من حللنا لك كنسوا بني هضر لبل عليه الصلاه والسلام ايال لو سو نهداي اجازه ربانيه اوتيم لوغف ديدينايو وحيد باتقول لك الما يومن أيالقف ذي ذي على تعالى خذوحي يا يوهان النبي نبيك شرفت يا محمده إنها نجا إباء أحللنا وح النكوبة نيني وأجاز رباني لك هذا وح النكوبة نيني أزواجك الله تي هوانك أعطيت أغا. سيني أعطيت سيساي أجورهن مهر waan ka xaqtiiidno koodiisi wa ku ومانا wa mana wa ku xalaaleenay mal ka day hanatay gemiinu gagaantaada qomin baa haween kamida afaalahu baa soo uliyay aleeka korkaga safiy jooyriya kamida gaaradan dadka allah meeska وبنات عمتك أدويك قبل هذا زيناب من تجعلي كورحلالون وبنات خالك أبتكر قبل تيسة وبنات خالتك حضريرها قبل هذا لكن محيك حرانتع الله تكوها جرما هجر هذا معك أذىك الذي دالة أما قوان هجر كورحلال ما وامرأة نقبة كورحلال ومنة البر ما يسي نفسها إذا النفس هذا للنبي صوبنا أيترى يا رسول الله وهبت نفسي لك هذا إيترى شرد بيكو حرنتي إن أراد النبي حدي صوبنه وضونه أن يستنقعها إنه يقرسده حدوصاً ديارة هين لعداد دي المي أرنت سيدة سوكراه والنكاح الواهبة إذا أي نصده إيا ولي إيا شهود إيا مهل مذنى أن لس عمرين خالصة تنقونيوه لك هذه الصوبة نهاية أيكو من دون المؤمنين المؤمنين تكول موضاقان قد أحدها إبيري علمنا إن أن ما فرغنا ما هو حنو قدرمي عليهم مؤمنين تكر في أزواجه ما هوين كوضا أفرق إن أن لك بصنين مدل أركانا ولي إياسوهون إيا, إيا مهارنا إلا داي سع ملك داي ايقع ميالكوضو همتا وعسى هذه اللغوغو سهلي يفعل ايقونا انو صنقا عليك هذه الرسول كاكوركا حرد وحبب وكان الله ايبا وحسي جوكتا النغضي غفورا اللدن بدافئ بدا انت طوبتك انت خحيمة ونحارس بدا المؤمن تخميته يا ايها النبي نبيك صرفت له انه انك ايبا اي تا خاجا و خن کو بنایني اسواجك هوينك هاغا الله تي هوينك أض... اتيتسيسي اوجورهن مهريالكودا وما بان کو بنایني ملكه اي حناتي يمينك قعما هاغا من بماكي كاميده يمينك قعنتاد هاناتي مما هوينك ميدا افا الله ابي علي عليك علي علي علي علي كركا كو سوخيليي وبنات عمك اذكك جبدهي وبنات اماتك إذا ذلك إذا ذلك قبله وبنات خاليك أبتقى قبله وبنات خالاتك حبر يلعاها قبله الله سيقبلها حجرنا هجروا ذي مع كادر اللجرد هذا دا وحن حجر معكمة برزنكرت ومرأة مع النقوبة ميني مؤمنة إبرو ميسي إذا وحبت هذا بالحيث نفسه هذا النفط هذا أي للنبي صبناه وذيبه إن أراد النبيه hadhihi anbiya goono ayastankii haa inuu guursado xaliisa samiyada uu goonitay bakaaliga subnaha min Muminin mu'minu mu'minantu sayan kulawada kadu xaadaba alimna inannu ogaamai ma faradna wa annu yalay alehim korkawda fi azwajihim iyaga hawankooda gudahooda wa annu yalay oganay aw law muslimin ta afarna gawt kabana lagurzan نكانا صحي مايو إلا بولي وشاهدي عدل وماهر لا نصح مايو مو معنا واقعني أي مراكز هناتي أي منهم قام يالك هذا لكي لا يكون فعل ما فعل وعناصميني وعناصميني وابيل لكي لا يكون إن ينحان عليك وكان على سبيل الاستمرار في <تصفيق> جوكتها رفوع الله ولاء في بدن لمن تاب ومنا وعمل صالحا خائما الله لنعرس بدن في المومين إنك بحر هذا والله على